بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نص الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان